<تصفيق> أَيُهَنّ الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ فِي رَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ shit yeah Yum. Yeah. the father What is this week of all they're listening to? Why are you? doba allah a run well, them um, استعن بالله الصراط المستقيم di peu bule coièr ches